وله البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المسلمين قل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاسمين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تلك آيات الكتاب المبين لَتَنُو عَلَيْكَ مِنَ النَّبِيِّ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ الْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَى فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعَةً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْلَنَا أَهْلُهُمْ وَيَسْتَحِيِّنِ سَأَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَنُرِيدُ أَنْ الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين